<تصفيق> صحيح مستعاز منهم الجزاء <عبع> <تصفيق> اه ايه الوجه الكلام اللي فيه انا امرت شرعا بان انا اجل مساجد انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم هو في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه خلاص كده يبقى أنا, أنا مأمور شرعا بأن أجي المساجد كي أصلي الجماعات لأن محل الجماعة التي أنا مأمور بها شرعا محل الجماعة في المساجد خلاص هيدا كلام أمر المرض, أمر المرض واقع ولا متوقع يعني قل لي كم واحد في المسجد ده كم واحد في المسجد ده عنده شيء قد عليهم لم يثبت له واحد بأمر اسمه متوقع أنت معتقبك شرعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدل بمعنى بأنها لا تعدي بذاتها لا استنى بس نبين بس المعتقد الأول لا يعدي شيء بذاته وإنما إذا أعد إنما يكون بإذن بإذن الله وما هم بضرين به من أحد إلا إلا بإذن الله بيبقى فيه عشر أعدين وواحد مريض بغير اسماء ممكن يوم واحد معدي والباقي الثمانية ولا واحد يتعد ليه أزن الله بذلك واضح الكلام أنا أمرت شرعا بأن أجي المسجد المسجد الشيء ده ده أمر يقيني وأمر شرع الشيء ده بقى ممكن يحدث أقول لك ممكن ممكن لا يحدث أقول لك ممكن يبقى ده متوقع ولا لا يبقى لا أدفع اليقين بالشيء المتوقع خلي حدث شيء ما خلي حدث شيء ما أنت لم تذهب لشيء ضرر واقع هنا ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة التهلوك يعني أمر واقع يعني في ناس مثلا يعني عثمان رضي الله عنه لما قالوا له إن يصلي بنا إمام الخوارج يصلي بنا إمام للخوارج ونحن وأنت إمام عامة عثمان كان محصور في البيت لو خرج دماغه هطير إذا ده أمر واقع ولا لا أمر واقع فكان لا يخرج من البيت ولا تلكم بأيديكم إلى إلى تلكم لأن ده أمر واقع ده كان أمر واقع وصل لكن أمر مشكوك مشكوك فيه حتى مش كلمة شك دي يعني تساوى كلا الطرفين لا ده أنت أقل من الشك ده أنت أقل من الشك فأنا لا أدفع اليقين اللي هو بأمر الشرع بأمر أدنى من الشك وإلا وإلا سؤال انتركت الموسط كم مرة رد عليا كتير ها يالك كم كورونا مترد علي بقى يا شيء محمد بقى رد عليا لا رد عليا بس رد علي يا شيء محمد وانا هقول لك حاجة لو في واحد مرض في مئة مليون مش واقع واقع كلمة واقع دي تحتمل ظاهرة ولا واقع في شيء نادر صح كلام كده انتركبت الموسيقى مرة كثير جالك كم كورونا? ولا حاج. ما قدرش مع ان ده شيء مضح. ممكن اي كبه ممكن اخدها عجل ممكن اخدها كعابي. صحيح كده? لكن ده انا في مسجد اللي هو واجب. شرع. ايو ما مستعز من البيان. انت تستعز من جميع الامراض. انت بتاخد بالاسباب. بتستعيش من دنيا الأمراض وإنت لو عندك كورونا دلوقتي أقول لك ما نسلمش علي يعني, يعني إنت بس أنت محمد الشيخ يوسف قال لي محمد خد بالك جاله كورونا دي يجي سلم وقال لك ما نسلمش علي خلاص باخد بايه بالأسباب تقعوش جنبي صير من المجزوم سرارك واصل لكلام كده قول ما داخدش المسجد لأن انت علمت بايه بعينك إذا أنا أخدت بالأسباب معيني معتقد بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء وما لم ياشا لم يكن بوصل الكلام كده ايه هو اللي يعتزل لا يورد ممرض على على مصح مش الاصحاء هم اللي يعتزل بوصل الكلام كده يعني انا شو سبحان الله الناس مشى في المسطات ويوتوبيسات زي ما انت عارف اعمل لك ايه يعني السواء نفسه بياربش مكان يركب <تصفيق> السواء نفسه بياربش يركب ومع ذلك كم واحد بيحصل ها كم واحد نشأ الله وكانه ملا نشأ لكن المشكلة كلها ان الناس ما عندهش المعتقد ده الناس عندها معتقد ان ده الكورونا ده ليه عمين وشايف عبد الرحمن والله عبد الرحمن لا جيه لا لا ينتقل بذاته واضح وانما يكون بإذن بإذن الله النبي عليه الصلاة عند الحديث الحديث اللي درواه لإمام أحمد فيه واحد مجزوم خلاص كده قال له ايه اذهب فقد ديعتك سلاما كلاما خلاص كده جي عشان يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه روح بيعتك كلاما مع ان الوفد اللي كان معاه بيعهم كلهم بيديه ما كان ممكن يقول ايه الله يعني الشكلهم كده تعادوا خلاص كده ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه ايه بقى بالليل دعاه ليأكل معه قال ابن القيم وانما اراب النبي ذلك ليعلم شدة توكله على الله ورحة كلام لكن انت خد بالك انه متقولش كده لان مسألة دي مسألة توكل مسألة توحيد عبادة لكن انت بتاخد بعين خلاص ماشي لكن انا عرفتك بعينك انا عرفتك بعينك لكن اللي احنا فينا وسوسة اللي احنا مشينا فينا والقدي الناس المساجة تفتحت والناس داخلت صلت خرجت بايه انت لو هتمشي بالتوقعات دي طب انا عندي انت بتقول كل يوم طبعا دي اخبار الله اعلم بقى مصالح اقتصادية مصالح مش عارف ايه مات مش عارف مية وانت اتروح تعدهم مات متين هتروح تعدهم هتولئ اسمهم وكاش حسبهم وابناء مين دول ما تقول يا سيدي بتيه دولتو مية دي تبقى مصالح سياسية مصالح اقتصادية زي ما ما انتعي لكن انا عندي كل يوم بالورقة والقلم حوادس طرق 1000 او 1500 واحد ما تمشيش حاجة في الطريق توقعات ولا تركوا بعدكم إلى التالك خلاص كده بيموت ناس ممكن من الفقر والبوع حوالي العالم من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف يوميا ده من الجوع ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن معاذ ابن جبل في الشام في طعون عمواس طعون عمواس ده بقى في الهوى وبقى في الهوى مين اللي مات زوجته وهو عاش وصل الكلام كده هتفهم بقى يبا المسألة ماشاء الله وكانه ملا ماشاء يبا انت اخدها عندك كده خعدة اي عمر شرعي انا داخل فيه اي عمر من امرو الدنيا ماشي اخذ بالاسباب فيش حاجة يلبس جاينتي واخسل ايدي ومش عارف ايه واجب جاز وحط الكلام ده كله ماشي ياخد الاسباب الكلام ده لكن امور الدي... امور الدنيا امور الدين لمسهاش ما فيش عمره ما فيش حج ما فيش صلاه جماعه ما فيش زكاه خلاص ما انت عشان انت ممكن تديله فلوس فانت الفلوس انتقلت الكورونا من فلوس فالكورونا هتروح له على هيئه فلوس فهو الفقير هيديله فلوس يبقى انت بتموته يبقى ما فيش زكاه خلاص كده الكلام ادمي غير زكاه طب ما فيش ما فيش ترهييح بقى ما هو من كان سواق الجماعة يبقى تروح يبقى اولى يبقى الله رحمها يبقى تروح شكرا يبقى ما فيش ترويح ما في قيام تهجد خلاص يبقى أصلا العبادات ده طب أنا اطبق قوله تعالى ازاي فلولا از جاء بأسنا طب اتبرع ازاي انا ده انا لا في عمره اتبرع فيها ولا في حاجة عشان يقف على عرفه فتدرع فيه ولا في مساجد اتضرع فيها ولا في أي حاجة اتضرع فيها يعني حتى لو قلنا بالكرود في خمس صلاة تتدرع فيه لأنه وصل الكلام إيه ما فيش حاجة طيب رب العالمين قالوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا طب أنا عايز أأمن واتقي أزيد إيماني طب أروح عامر مفولة طب حاجة ما فيش السنة دي طب اروح المسجد اقعد شوية مافيش مأفوض طب اقعد في بيتي مراتك وعيالك هتعمل ايه بايله طب انا اطبق ازاي انا ايه لان اهل الكرة امانوا واتقوا يبقى حتى عبادة ولا شيء طب انت عملت ايه طب خلي المساجد من سبعة الصبح لسبعة بالله مثلا يعني, يعني مش, مش عاملوا كده الهوي سبعة الصبح لسبعة بالله طب خلينا لازم اصحى زي المزاج احنا راضيين نصلي الضحى حتى مثلاً في المسجد يبقى الظهر والعصر اهو بعد العشاء نقف نسيبها صبح زي بالليل لكن ما فيش مزاج يصلي صله زي بالليل ده هيك في ديت سبعه صبح زي بالليل وحتى بي... كمان بيطوله كمان السوبر ماركتات تبقى الماركت مشحون السوبر ماركت مشوارد وارد ان يجي لك وارد ولا مش وارد. ما متوقع اوعى تروح سوبر ماركت متوقع المواصلات متوقع اوعى يقول طب انت هتعمل ايه ما؟ انت تولع في نفسك وتفتح معنا فيه كورونا بقى أولعك فيم؟ <تصفيق> مش هينفع مش هينفع اللي اللي اللي اللي النظرة دي النظرة دي جات من عند العلمانيين النظرة دي من عند العلمانيين اوعى مش عارف ايه اوعى لأ الاصل في ذلك تطبيق الاوامر الشرائي ثم ما شاء الله كان انا رحت الحج يا سيلي وجالي كورونا ومت يا بير يا ريت، يبعث يوم القيامة ملبياً هم فيه موت اكتر من كده؟ طب تموت بكورونا هناك وتبعث ولكلوم اللي ولا تموت هنا قدام مصمت ولا تاكل كدب الشرقاء وتروع تتكبس على مساك تموت <تصفيق> ها لا موت في العيد يا سيد وما يخرج من بيتين مهاجرين الله ورسوله ثم ادركه الموت فقد وقع اجروه على الله ما الطيارات بتطلع يا ديب هم اتنون كيلو وضح <تصفيق> نازل تاني في البحر با ولا اترع ولا صح ولا لا والمحرك يقول لك ماتوا مش عارف ايه ونقبلوا عند الله شوها دا طب ما تمنع على الطيارات بق ما انت هتعمل ايه مش هينفع مش هينفع فين فا امنا العمرة امنا الحج امنا لا المسلمين لهم نظرة تانية ليه نظرة تانية انت عارف لو قلت افتحوا ده بالعمرة يا جماعة انت لو رحت ومش عارف ايه هيروح يقول لك حد طائل يجيلي عم كورونا هناك ولا يجين اي حاجة اموت هناك في, في مسجد النبي ولا موت في مسجد الحرام حد يلاقيه الدفن في البقيع مع الصحابة والتابعين حد يلاقيه متزعدي اموت محرم حد يلاقيها المسلمين لهم نظرة تانية اعتقاد التوحيد له نظرة تانية خالص بخلاف الدين العلمانيين او المشركين عموما ما لهمش حاجة ما عندوش حاجة اصلا لكن اللي انت تشوف في القصة دي كلها دقا كل ان الموت الذي تفرون منه فانه, فإنه ملاقيكم. انت عارف اول وحدة جالها كورونا? اللي هي الاسئزة كورونا? اول وحدة جالها كورونا. ما ماتتش. اول وحدة جالها كورونا شوف راجع التاريخ المرض ده. اول واحدة ما ماتتش. وقاعدة مع عيالها يا الغاب دلوقت. بتنكد على جوزها وياريدو كان مع عيالها ولا في أي حال خالص اللي عادته مات أو. ما هي كده فهم وده مش عارف إيه وده يخاف من عارفين دول خايفين لأنه هيروح ربنا بإيه لكن انت تروح أمرك لو ميت هناك موت إيه المشكلة يعني أصلاً لو جيت المسجد فأخذ كورونا موت مات بسبب إيه صلاة جماعة وما يخرج من بيته وهاجن إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره ما شاء الله كانوا ما لم يشأ لم يكن وما هم بضارين به من أحد إلا إلا ما بقول لك اهو الرجل ماشي وعمال يغسل في ايديه كحوليات وجاز وسولر وبنزين ومش عارف ايه وخارج عشان الجوانتات خلصت وخارج يجيب الجوانت مات عربيه بسيدهم مات يا خارج عشان مش عارف عشان ما يعيش بكورونا او يموت بعربيه هي دي ما وقع في شيء في الملك إلا باذنه سبحانه وتعالى المعتقد بس يوصل يوصل للناس يوصل للناس لكن الناس بقى الزعر اللي عايشين فيه و... يعني تلاقي مثلا بعض ال... يعني جالي بحث من المنظمة منظمه العالميه للصحه يقول لك الكورونا دي جماعة على ثلاث اقسام على ثلاث اقسام قسم خفيف جدا عامل ممكن الانفلونزا يكون أشد منه الالفوانزة اللي بتجيه لك تاخد وضحها وانبيوتيك ومش عارف ايه وكلام بيه كله اشد منه عادي خالص في قسم بيكون اشد منه وده بيقع, بيقع واحد في المئة وده لو واحد مثلا بيقل كويس ومش عارف ايه ولا عادي اي حاجة خارج ولا يخض له حتى علاج لان جهاز المناعة بفضل الله عز وجل بيجهز عليه امتهت المسألة بيكون فيه اشد منه وده بيكون ورابط الواحد بالمئة وده يقع لأناس معينين لأن شغلوته كله على جهاز المناع بيقع لأناس معين الناس الكبار السن مثلا ايو الناس اصحاب المرض المزمنة اللي الاصحاب اللي بيشربوا سجاير ده اللي بيموت من السجارك تم تأخيرون اللي بيموت ان السجارك تم تأخيرون طب ماذا بتبنعهم مساجد اما سجاير يعني لما تبنعهم مش خايفين على صحي ده بقى موت محقق ده يقيني بقى مش متوقع او ممكن لا ده مضمع او ومع ذلك لكن هي الفتنة عموما عمياء ما بتشوفش عارف انت لعمة لو ما فيش حد بييده تليه بيخبط هنا وبيخبط هنا فاي حد بيه اي حاجة اي حاج بيهبن اي حاجة والناس الناس اذا لم يكن عندها علم علم عن الله علم عن النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي بقى الناس ايه ماضت زي ما انت شايف نسأ الله السلامة العافية فنسأ الله عزويللل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خذ بالأسباب الشرعية الأسباب الشرعية أن انت تفعل الطع دي الأسباب الشرعية صمى ما شاء الله كان وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن مش متوقع أن انت تخرج للجهاد مع النبي عليه الصلاة وما ترجعش ومع ذلك خالد موليد شوف خاض مئة غزوة في عمره، مئة غزوة قبل الاسلام Обعد بلاسلام ولم يهزم قارض ومع ذلك مات على فراشه مات على فراشه ما الوليد مات على فراشه وكان قائد وكان هو اللي بيدخل، يعني اول شيء كان هو اللي بيدخل، ومع ذلك مات على على فراشه هو اللي قال كده اوه هذا ما شاء الله كان وما لم ينشأ لم يكن لك مصير ستلقاه ستلقاه ستلقاه ذلك الأصل في ده بقى مش في المرض ولا كلم لأ الأصل أنا استجيب بالأوامر الشرعية صعود الفجر السنن النواف الكرات الكريان الاستغفار الطاعات عموما الطاعات عموما أفعلها صمر على ذلك أمور الدنيا دي قالك مش عارف خب الأسباب ماشي لكن ما شاء الله كان ما لم يشاء وما لم يشاء لم يكن خلاص انتهت المسألة جزاكم الله خير جمعة اللي جاء ان شاء الله في مسجد مسجد قباء إلا بقى لو قفلوه زي فاهمني؟ فخليكم كده على إيه؟ بس الله سلام في